يا قرين الشعر في بدع وردي اشرع بحور الشعر جزر ومدي وهاتم اللع ما قدر ما يصاد اللول في سطح البحور في حفل ريان من شفي ووتي اني يا شيد مبان لا تهدي يوم له عندي قدر انظم القالات وابنيها قصورة شرع بحر الشعر جزرا ومدوها تملع ما قدر ما يصعد لول في سطح البحور في حفل ويانا من يشفي وودي اني ما مبانا لا تهدي يوم له عندي قدر انظم القالات وابنيها قصورة يوم جت توجيه ما في العلم الخير حتى لونا من ورا سبع جزيرة جيت جود هذا هالليله ما بعده ملامه في فرح ريان والمقف ضمين وقفو رجوات وكرام اليمين في الحفل ذنا الجهود الا بوته مهما ناصب الكرامه وشهد الريان حسن رجل سنافي وفي هو ابو بين الناس وافي وشهد واشهد ان كان مقدبك على ربي يرحمه واشهد ان عمومتك بيضانة لوجه العريس الله يبارك في حياته القبائل كلها هذا الليل جاته من غلاه وحشمته وانه عمبه واخوته كلهم دونه عصب كف وساع شهرد سمنع بيها هادي وأبو واخوته شهد النشان والدعم مشرف والهدف والمقصدي ما نقصر في ما